أما بعد الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وبعد فأحمد الله الذي لا إله غيره تعالى وتقدست أسماؤه وصفاته جل في الذي هيئ لنا هذا اللقاء في هذا البلد المبارك نسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القولى فيتبعوا أحسنه إنه سميع مجين كان الناس قبل بعتة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس أيها الإخوة في جاهلية وعماية من شرك وظلم وغواية فبعث الله سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم محمدا على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله وليفلحوا فجاء معه الحق وزهق الباطل جاء معه الهدى جاءت معه الحياة جاء معه العدل ومحى الله به الشرق أرسله الله جل في علاه رحمة للعالمين أرسله بشيرا ونذيرا بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن عصاه وصد عن سنته قال الله جل في علاه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة يبين لكم كثيرا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 أبو جعفر ابن جرير الطبري إمام المفسرين في تفسيره عند هذه الآية قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشر فهو نور لمن استنار به فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وآله وسلم يبين به الحق انتهى كلامه رحمه الله وروى الإمام البخاري في الصحيح عن عطاء بن السائب رحمه الله قال أنه قال لقيت عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله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 ليس بفض ولا غليظ ولا فخام في الاسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويغفر ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقول لا اله الا الله فيفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا هذه هي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة وهذه بعض صفاته في وروى الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجة في السنن بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي وَإِنَّا لَفِي ذَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قلوبنا حتى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا وهذا التعبير أيها الأحبة تعبير عن شدة اللوعة بفقد سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وروا جابر في الصحيح عند الإمام البخاري في صحيحه روا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك من قال إن شئتم قال إن شئتم فجعلوا له من برن صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم الجمعة دفع أو في لفظ رفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمها إليه يئن أو تئن أنين الصبي الذي يسكن قال صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمه كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها قال الإمام الحسن البصري رحمه الله يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه وبعد هذا التمهيد أيها الأحبة فالمحاضرة كما سمعتم عنوانها واسع وهو ما هي السلفية التي جاء بها هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والذي تقدم على مسامعنا بعض صفاته وبعض هديه عليه الصلاة والسلام ولكن لما كان المقام والوقت لا يتسع لذكر الموضوع من كل جوانبه اخترت جملة من النقاط الكلام عليها فالنقطة الأولى بيان معنى السلف في اللغة والنقطة الثانية من هم السلف اصطلاحا والنقطة الثالثة بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح والرابعة حكم اتباع والانتساب إلى السلفية النقطة الخامسة فضلوا اتباع السلف والسلفية سادسا سمات ومعالم المنهج السلفي أو السلفية سابعا الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير وفيها كلمات مضيئة تخص الموضوع بالله التوفيق فأولى تلك النقاط في بيان معنى السلف أو السلفية في اللغة السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسق يدل على تقدم وسق لهذا فلفظة السلف في اللغة تعني المتقدم والسابق المتقدم والسابق وهي جمع سالف ويجمع على أسلاف وسلوف وسلاف وتطلق على كل من تقدم وسبقك من قرابة ونحوها ومنه قول الله جل في علاه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية السلف من تقدم من الآباء فجعلناهم فجعلناهم متقدمين ليتعظى بهم الآخرون ومنه قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل ولهذا يقال لفلان سلف كريم أي آباء متقدمون قاله الراغب الأصياني رحمه الله في المفردات وخص الحافظ ابن الأثير والعلامة ابن منظور بأن السلف هم من تقدمك أو من سبقك في السن والفضل من تقدمك في السن والفضل ولهذا قال ابن منظور رحمه الله والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح السلف الصالح ومما يدل على هذا المعنى أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والحديث فيه قصة وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سار فاطمة رضي الله تعالى وأرضاها فبكت. فلما رأىها ورأى جزعها سارها مرة أخرى فضحكت رضي الله تعالى عنها فسألتها عائشة فلم تخبرها ولما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألتها وأعادت السؤال فأجابتها رضي الله تعالى عنها بقولها أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة وأنه عارضه الآن مرتين وقال لها وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترض فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأي رأيتي فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة قالت فضحكت, فضحكت ضحك الضحك الذي رأيتي قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم شارحا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه نعم السلف أنا لك قال السلف المتقدم ومعناه أنا متقدم قدامك فتردين علي فتردين علي هذا هو المعنى اللغوي أيها الأحبة والنقطة الثانية من هم السلف اصطلاحا مضى معنا أن السلف هم من, هم من تقدمك في اللغة من تقدمك وسبقك في السن والفضل والله جل وعلا يقول في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أي الناس خير أي الناس خير فقال عليه الصلاة والسلام القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث وفي الباب أحاديث عدة وهذه الآية التي مضت من سورة التوبة وما جاء من, من الأحاديث فيما مضى وغيرها من الأحاديث والأدلة كلها تدل على خيرية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك ولا ريب أنهم السلف المتقدم لنا في الفضل والعلم والإيمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لكن ها هنا سؤال مهم وهو هل التحديد هل التحديد الزمني الوالد في حديث أنس وفي مس... حديث ابن مسعود وعائشة وغيرها من الأحاديث هل التحديد الزمني كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا بمعنى آخر هل كل من عاش في ذلكم العصر المبارك يكفي أن يكون من السلف الصالح الذين يقتدى بهم الجواب لا وتقطع بهذا لما لأن السبق الزمني أيها الأحبة ليس كافيا في تعيين السلف إذ لا بد أن يضاف إلى هذا قيد مهم قيد مهم وهو مواجه فقته للكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولهذا نجد أن عمة أهل السنة يقيدون هذا الاصطلاح فيقولون السلف الصالح ليخرج بذلك السلف الطالح ممن كان في عصرهم ولم يكن على فهمهم ومن والهم ومنهاجهم وكما يقال الواقع خير شاهد أما خرجت القدرية والحديث في مسلم وهو أول حديث فيه تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أليس كذلك وهم في بين أظهر الصحابة أو جمهرة من الصحابة وكذلك خرجت الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة وهم بين أظهر الصحابة ولما ناظرهم عبد الله بن عباس في المناظرة الشهيرة المشهورة الذي أخرجها الحاكم في المستدرك وغيره بإسناد صحيح فكان مما قاله للخوارج يستدل بذلك على ضلالهم وانظروا ليس فيكم منهم أي من الصحابة أحد ليس فيكم يعني في هذا الجمع وهم نحو من ستة آلاف كما هي الرواية عند الحاكم والبيهقي قال ليس فيكم منهم أحد فهذا كاف على ضلالكم إذن السبق الزمني ليس كافيا في أن يكون الرجل ماذا من السلف الصالح وقد أخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن, عن شقيق ابن سلمة رحمه الله أنه قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول يقول على رؤوس, المناء على رؤوس الناس دعوا حديث عمر بن ثابت دعوا حديث عمر بن ثابت فإنه كان يشتم السلم دعوا حديث عمر بن ثابت فإنه كان يشتم السلف وهنا السلف في هذا المقام هو الصحابة لا غير هم الصحابة لا غير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد بين هذا الاستلاح عن السلفية جماعات كثيرة من العلماء من علماء أهل السنة ونلمح إلماحة فالمقام لا يتسع فمن ذلك ما قاله إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبر رحمه الله ورضي عنه حيث قال في رسالته المشهورة بأصول السنة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وقال العلامة السفاريني رحمه الله بلوامع الأنوار قال المراد مرادوا بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون قال دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء انتهى كلامه رحمه الله وقال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله وغفر له في كتابه العظيم والصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة قال رحمه الله ويتضح مما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا يطلق على طريقة الرعيل الأول على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في أي باب قال ومن يقتدون بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه فلم يعد محصورا في دور تاريخي معين بل يجب أن يفهم على أنه مدلول مستمر استمرار الحياء وضرورة وضرورة انحصار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم انتهى كلامه رحمه الله قلت والحديث الذي ذكر رحمه الله متفق عليه من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فعلمنا إذن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصار على طريقتهم واقتفاء أثرهم المبحث الثالث أيها الأحبة في ذكر بعض المسميات الشرعية بالسلف الصالح فهي اسماء أطلقت ومسميات أطلقت منثورة موجودة في كلام أهل العلم وذلت عليها النصوص جملة منها ذلت عليها النصوص واستخدمها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فمن تلك المسميات أهل السنة والجماعة ومنها أهل الحديث ومنها أهل الأثر ومنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومنها الغرباء فأما التسمية بأهل السنة والجماعة فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن سيمية الحراني رحمه الله تعالى في الاستقامة فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة وقال رحمه الله في موضع آخر كما في المجموع معرفا أهل السنة قال هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله وما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان انتهى كلامه رحمه الله وأما التسمية بأهل الحديث وأهل الأثر فهي موجودة كما قلت في كلام العلماء وكله موجود ففي كلام الإمام أحمد والبخار وغيرهما كثير ما يدل على هذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع مذهب السلفي أهل الحديث والسنة والجماعة ثم ساق هذا المذهب فسماهم أهل ماذا؟ أهل الحديث والسنة والجماعة وقال الإمام أبو حاتم الرازي الحافظ من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر من علامه هذه البدع الوقيعه في اهل الأثر واخرج الخطيب رحمه الله سند صحيح عن أحمد عن احمد بن سنان القطان أنه قال ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث فاين ابتدع الرجل او فاذا ابتدع الرجل نزع حلاوه الحديث من قلبه وأما تسميتها بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة فقد ورد ذلك في الحديث الشهير حديث الافتراب افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهو حديث مشهور شهير ثابت صحيح خلافا لمن أوهم تضعيفة وكذلك ورد في حديث معاوية الذي تقدم لا تزال طائفة من أمة منصورين على الحق الحديث قال الحافظ اللالكائي في شرح اعتقادها للسنة والجماعة فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة انظر إلى هذه الأوصاف النبيلة العظيمة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الواسطية أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وقال شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكم رحمه الله في المعارف وقد جاء, وقد جاء خبر الصادق المصدوح أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أما تسمية الغرباء فقد ورد أيضا في حديث الغرباء المشهور طوباء للغرباء الحديث قال الإمام الثوري رحمه الله استوصوا بأهل السنة استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء وقال الإمام ابن القيم في المدارج شارحا حديث الغرباء قال المؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فيهم غرباء والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم إلى أن قال ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا فإنهم لم يأووا إلى غير إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يدعوا إلى غير ما جاء به إلى أن قال بل الإسلام الحق بل الإسلام الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره يتكلم عن زمنه رضي الله عنه الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصار عليه أصحابه أشد غربة منه اليوم أشد منه غربة في أول ظهوره أو هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهر مشهورة معروفة فالإسلام الحقيقي غريب جدا الإسلام الحقيقي غريب جدا أشد الغربة وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس انتهى كلامه رحمه الله والنقطة الرابعة أيها الأحبة في حكم اتباع والانتساب إلى السلفية اتباع السلفية والانتساب إليها أقول أيها الأحبة كل مسلم يستقبل القبلة ليصلي لله فرضا أم نفلا مما يقرأه وهو ركن عليه فرضا أو نفلا ماذا آية الفاتحة سورة الفاتحة ومنها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يطلب الله أن يهديه الصراط المستقيم فما هو هذا الصراط المستقيم الذي نطلب الله أن يهدينا إليه فالجواب تقاربت عبارات أهل العلم في معناه واختصره لك الإمام أبو العالية الرياحي فقد أخرج الإمام ابن جرير في التفسير بسند حسن أن رجلا سأل أبو العالية ما المستقيم في قوله اهدر الصراط المستقيم قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده ابو بكر وعمر فذهب الرجل الى الامام الحسن قال ان ابا العالية يقول كذا وكذا يعني ما رأيه قال صدق ونصح تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم فالزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والزم سنة أصحابه وطريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم سادتهم الخلفاء الراشدون وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول الإمام بن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة لا محالة فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت فاتباع سبيله واتباع سبيل أصحابه رضي الله تعالى عنهم ما حكمه إذن ها؟ واجب لا محيد عنه واجب لا محيد عنه وأدلة هذا الوجوء كثيرة في الكتاب والسنة لو تأملت وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا نافعا في إعلام الموقعين في وجوب اتباع فهم السلف ونذكر طرفا من الأدلة فمنها الأدلة قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيلا من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون قال الإمام ابن القيم وهذا من الفقه انتبه هذا من الفقه الدقيق وما يلقاها إلا الذين صبروا قال الإمام ابن القيم رحمه الله كل الصحابة منيب كل الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله وأقواله وأفعاله واعتقاداته من أكبر سبيله والدليل على أنهم منيبون أن الله تعالى قد هداهم يعني هداهم للإسلام واتباع رسول الله أن الله قد هداهم والله يقول ويهدي إليه من ينين ويهدي إليه من ينين وهذا من دقيق الفقه ومن الأدلة أيضا أيها الأحبة قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال الإمام بن القيم رحمه الله فأخبر سبحانه أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ومن دعا إلى الله على بصيرة وجب إيش وجب اتباعه لأنه يدعو إلى بصيرة وجب اتباعه لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه قال يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحق عالما به والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله لأنه دعاء إلى طاعته فيما أمر ونهى فالصحابة رضي الله عنهم قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعهم فيجب اتباعهم إذن فيجب اتباعهم إذن لأنهم دعوا إلى الله ويقول الله تعالى وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فَقَدْ هُدْيَ إِلَى صِرَاثٍ مُسْتَقِيمٍ قال الإمام عبد القيم وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق فنقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم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 الباب الثاني في بيان وجوب اتباعهم هو الحث على لزوم مذهبهم وسلوك سبيلهم وبيان ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة قال أما الكتاب فذكر هذه الآية من سورة النساء التي مرت معنا ثم قال فتوعد فتوعد على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم ووعد متبعهم بالرضوان والجنة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية المشهور وفيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث والحديث أخرجه أصحاب السنن وهو صحيح قال الإمام ابن القيم فقرن سنة خلفائه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر صلى الله عليه وسلم بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجد وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة انتهى كلامه رحمه الله وكما قلت الأدلة كثيرة وأما الانتساب إليها قد علمت أن اتباعها ماذا واجب لا محيد لك فالانتساب إليها شرف قال في ذلك الإمام ابن رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك من فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا ولو تأملت يا موفق أقول لو تأملت أيها الموفق في وصايا الأئمة لوجدت أنهم يوصون في اتباع سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم ومن ذلك أنقلوا نقلا واحدا قال الإمام أو زاعي إمام أهل الشام اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وقف عما كفوا واسلك سبيل سنتك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له ومن تأمل كتب السنة التي عنيت بذلك يجد النصوص في الوصايا كثيرة الوجه الخامس أيها الأحبة فضل اتباع السلفية واتباع السلف من التزم السلفية ومنهج السلف بحق من التزمه بحق وصد. حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تلك ونذكر بعضا من تلك الفضائل والمناقب أن الملتزم بها متبع للأمر الإلهي وهذا مما يحبه الله ويرضاه العبادة أيها الأحبة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فمن ارتزم تلك الأوامر التي مرت معنا متبع لأمر الله ومن اتبع أمر الله أحبه الله أوليس ذلك كذلك ومن المزايا والمناقب تحصيل الهداية والسلامة من الزيغ والضلال دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وماذا في كتاب الله أنا أسأل ما الذي في كتاب الله أليس في كتاب الله الأمر في الاتباع لرسول الله وسلف الأمة الصالح فمن اعتصم فمن اعتصم به هدي ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم كذلك من الفضائل والمناقب العصمة والأمن من الوقوع في الاختلاف المذموم والفرقة المذمومة نصوص الوحيين أيها الأحبة كثيرة تأمر وتحسط على الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق وللحق واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا ويقول جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا وجاء في حديث العظاة الذي مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى ماذا اختلافا كثيرا ما هو النجاة أو كيف النجات وما تذين النجاة أجابهم فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث قال الإمام البغوي في شرح السنة فيه إشارة إلى ظهور البدع والأهواء والله أعلم فأمر بلزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها تريد النجاة؟ تريد سلامة؟ الزم كما قال صلى الله عليه وسلم للرجل عرفت فالزم عرفت فالزم كذلك أيها الأحبة من الفضائل والمناقب الفكاك من سبل الشيطان والخلاص من الشيطان قال الله جل في علا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال ابن مصر رحمه الله المروزي في السنة أخبر الله أن طريقه واحد مستقيم وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن طريقه المستقيم وقد مر معنا معنى الصراط المستقيم ثم بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته يعني الصراط المستقيم ثم ذكر حديث الخط ولعلكم تحفظون حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث اقل احواله انه حسن ثم قال الإمام المروزي رحمه الله فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والاهواء الصاد عن اتباع امر الله وامر رسوله صلى و وأمر الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فانسى ان لم تلزم ذلك ضللت ولا ما لم تضل ضررت والعياذ بالله فإن لذنت أمنت ومن لزم نجا ومن ذلك أيها الأحبة أن المتمسك والملتزم بها له أجر من تبعه كما جاء عند مسلم في الصحيح. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجوها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم ماذا شيء فإن دعوت على الحق وبالحق لك الأجر كله فيب من صد عن هذه السنة وعن هذا المنهج الحق أجر ولا أذن نعوذ بالله من الظلال من المناقب أيها الأحبة والفضائل والله وبالله وتالله من لزمها بصدق حصل أجر الدنيا والآخرة حصل أجر الدنيا والآخرة لأنه متبع لأمر الله وأمر رسول الله والمتبع لأمر الله وأمر رسوله ناج سعيد ناج سعيد قال الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية إن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب السعادة عاجلا وآجلا يعني في الآخرة ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علماً. أن كل شر انتبه كل شر في العالم سببه بخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته وكل خير وكل خير سببه في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها قال فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذلك فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط لم يكن في الأرض ماذا؟ شر قط وكما هو معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض فكذلك فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه فإنما هو بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن ضاعته صلى الله عليه وسلم هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين فعلما أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهادين في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والله لا سعادة لك ولا نجاة إلا في الاجتهاد في معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا والقيام به عملا لكن ها هنا تنبيه تنبيه مهم وتذكير والذكرى تنفع المؤمنين ليس كل من ادعى السلفية صادق ليس كل من رفع شعار السلفية واتباع السلف الصالح صادق صادق في دعواه وهذا أيها الأحبة ليس من التحجير كلا والله بل من دعاها يجب أن يعمل بمدلولها هذا النبيل الشريف قال الإمام ابن القيم لما كثر المدعون بالمحبة ها كثر الذين يدعون المحبة طولبوا بإقامة البينة ليس كل واحد يعني يقبل منه الدعوة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة ما هي البينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه انتهى كلامه رحمه الله لذا لا ترى ولا تتعجب إن سمعت من يرفع بعض الشعارات الكاذبة الباطلة كشعار السلفية الجهادية أو الدعوة الدعوة الجماعة السلفية للدعوة والقتال أو الجمعية السلفية العلمية ونحو ذلك في شعارات هي انخراط وانسياق تحت نداءات أهل الأهواء حذ والقذة بالقذة قال الإمام الحسن انتبهي لهذه الوصية يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول أنا مع أنا يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب هذا حديث صحيح متفق عليه بعض الناس يظن أن هذا يكفي وأقواله واعتقاداته كلها مخالفة لا تغتره قال إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأفرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصط فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة أما رأيت اليهود والنصارى أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالقوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار نعوذ بالله من ذلك قال العلامه قاله وعنه الامام قال ان اذا ان امرنا بالاتباع وندبنا عن الابتداع عن وشعار اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما عن ليس كل من رفع الشعائر كان ميه ون... لا نعني ب الحديث المقتصرين على سماع أو كتابته كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه ظاهرا وباطنا ولعلكم تعلمون ما حصل في هذا البلد المبارك في مطلع القرن الرابع عشر من من اعتذاء بعض السفهاء على المسجد الحرام تعلمون هذا فكان مما كتبه شيخنا العلامة محمد أمان في مجلة الجامعة الإسلامية وكان رئيسا لتحريرها قال رحمه الله وإن أول أذان بعد الحادث انتبه إن أول أذان بعد الحادث يعني بعد التطهير تطهير المسجد الحرام بعد الحادث يعتبر إعلانا بأن الفتنة قد انتهت بما حملت من أحزان وهموم وكآبة وحل محلها الفرح والسرور الفرح بنعمة الله نعمة التمكين من تطهير المسجد الطاهر مما طرأ عليه من أعمال الجهيمانيين السفهاء وهذا وهنا أمر له أهميته أمر له أهميته, أم أهميته ينبغي التنويه به وهو اسمع هذا الأمر قال أن أولئك الصبية السفهاء كانوا يطلقون على أنفسهم كانوا يطلقون على أنفسهم فيما بلغني عنهم أنهم سلفيون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وإطلاقهم هذا الاسم على أنفسهم لا يخرج من أحد أمرين أولا إما أنهم لا يعرفون المفهوم الصحيح للسلفية فيكون إطلاقهم ذلك الاسم نتيجة جهل وقد يكون مركبا والأمر الثاني أنهم وإما أنهم أرادوا المغالطة والتضليل المغالطة والتضليل فيكون الإطلاق نتيجة سوء قصد لتشويه هذا الاسم الحبيبي الذي يعني الرعيل الأول في هذه الأمة ومن سلك سبيلهم ألا ألا فليعلم القارئ الكريم يقول الشيخ أن الجهيمانيين ليسوا بسلفيين وليسوا أهلا للدعوة ولكنهم متسلفون ولكنهم متسلفون متعون للسلفية زاعمون الدعوة إلى الإسلام وهم بعيدون عن الإسلام ذاته فضلاً عن الدعوة إليه الأمر السادس ذكر بعض سمات ومعالم هذا المنهج المبارك وهذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية قل لا الصراط المستقيم وهي الذي من سلكه نجى ومن تركه ضل وغوى والعياذ بالله وأختصر لك السمات تريد أن تعرف سمات هذه الدعوة وهذا المنهج ولماذا السلفية وما هي السلفية وتمرات التمسك بها ثمرات التمسك بها بصدق وحق هي ثمرات Də'wəti rəsulullah sallallahu alayhi wasallam. Ləmmə taməsək bəhə man taməsək kəyifə kən wə kəyifə sər wə ilə məthə hudy Qamdib-i hudyəm? Qamdib-i hudyəm? Qamdib-i hudyəm? Qamdib-i hudyəm? 3 2 bu da Marlow one had همسش همسش ما تخافيش سحايا ما لسه تشالكم متتوقفش تكلمت كان وروتاس فمن معالم هذا المنهج المبارك وبعض سماته أذكر جمله من النقاط ونعلق على بعضها لمناسبه المقام فان من سماتي ومعالم هذا المنهج الحق لمن لازمه بصدق اولا تحقيق العبوديه لله جل وعلا وتجريد التوحيد له جل في علاه ثانيا تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثالثا لزوم فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في الادله الشرعيه وعدم الخروج عن ذلك رابعا الحذر والتحذير من البدعة والمبتدعة الخامس الوسطية لمن لزم هذا المنهج الوسطية بين الغلو والجفاء السادس الثبات على الحق السابع الحرص على الاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق الثامن نبذ الفرقة والاختلاف التاسع الحرص على تحصيل العلم النافع ونشره بين الناس ودعوتهم إليه مع الصبر على الأذافي والعاشر العمل بالعلم وهذه المعالم أيها الأحبة أدلتها كثيرة لمن تأمل ولعلي ذكرت أكثر من مرة في هذه المحاضرة حديث العرباض بن ساريا رضي الله عنه فلو تأملته معي بارك الله فيه فقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام في أوله أوصاهم بتقوى الله فمن لزم هذه الوصية أعني تقوى الله بحق وأنفذها فإن في إنفاذها تحقيق العبودية لله وفي الحديث الوصية بلزوم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي إنفاذ هذه الوصية تحقيق تجريد الاتباع لرسول الله أوليس ذلك كذلك وفيه أيضا الوصية والأمر بلزوم سنة الخلفاء وفي إنفاذ ذلك تحقيق لللزوم فهم السلف رضي الله عنهم وفي الحديث التحذير من البدع وفي إنفاذه إنفاذ هذا الأمر تحذير وتحقيق التحذير من البدعة والحذر منها والمرتدعة وفي إنفاذه تحقيق للوسطية الوسطية بين الغلوب والجفاء فمن لزم السنة بفهم السلف فإنه كان على الوسط بين طرفين قيض وكذلك فيه التحذير من الفرقة والاختلاف المذموم لقوله عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا فمن لزم أمن الاختلاف الكثير وهذا يتضمن ولابد الأمر بالاجتماع والارتلاف على الحق بقوله فعليكم بسنتي ومعلوم أيها الأحبة أنه لا يمكن تطبيق هذه المعالم وظهور هذه السماء إلا بالعلم الشرعي النافع قال الإمام ابن تيمية رحمه الله الخير والسعادة والصلاح والكمال منحصر في نوعين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 ويكره لكم قيل وقال وكثرة في السؤال واضاعة المال زاد الامام احمد في مسنده وان تنصحوا من والله من والله الله امركم قال ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنه مفسرا حبل الله فسر حبله بكتابه وبدينه وبالاسلام وبالاخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وكلها صحيحة فالقرآن يأمر بدين الإسلام وذلك عهده وأمره وطاعته والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله تعالى قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عند هذا الحديث لم يقع خلل في دين الناس وتنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها قلت أن من سمات أهد الحق الثبات عدى الحق من سمات هذا المنهج ما لزيمه بعلم وعدل قال الله جل وعلا الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصروه ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز وقال الله جل وعلا يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره قال حذيفه رضي الله تعالى عنه ان الضلاله أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد فإن دين الله واحد ولعلكم تذكرون يا رعاكم الله موقف الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي أوذي في سبيل الله أوذي في سبيل الله فتبد جلد رضي الله تعالى عنه الله وارضاه وعصب في سبيل الله ولم يرجع عن قوله الحق ثبات على الحق رضي الله تعالى عنه وهذا الامام ابن تيميه رحمه الله اوذي في سبيل الله وثبت رضي الله تعالى عنه وارضاهم فثبات على الحق من سمات هذا المعلم من سمات هذا المنهج ومن من سمات اهله الصادقين العارفين به والله من, من, من قرأ تلكم التراجم وتأمن سير السلف رضي الله تعالى عنهم الصالح ظهر له ذلك عيانا فانظر في ترجمة الإمام محمد ابن أحمد ابن سهل الرملي رحمه الله هذا الإمام الخدوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصابر على السنة قوبي في سبيل الله إذاء بليغا قال الذهبي الإمام الذهبي في السير في ترجمته قال الحافظ أبو ذر قال الحافظ أبو ذر في ترجمة الإمام محمد بن أحمد الذي ذكرنا قال الحافظ أبو ذر سجنه بن عبين سجنه بن عبين قال وصلبوه على السنة وصلبوه رضي الله تعالى عنه ورحمه على السنة يقول الحافظ أبو ذر سمعت الدار قطني يذكره يذكر الرملي الإمام هذا محمد بن أحمد قال سمعت الدار قطني يذكره ويبكي يذكره ويبكي من يصفر على ما صبر عليه قال يذكره ويبكي ويقول يعني الدار كان يقول يعني محمد الإمام ومحمد بن أحمد كان يقول وهو يسلخ قبل أن يصلبوه سلخوه قال كان يقول وهو يسلق رحمه الله كان ذلك في الكتاب مستورا مؤمن بقضاء الله وقدره قال ابن الأكفاني بعد أن ذكر قصة سلخه وسلخه يهودي بل إن اليهودي الذي سلخه تألم لعذابه تألم له وهو يتعد حتى أشفق عليه فوضع الخنجر على قلبه وقتله رحمة به <سلام> قال <سلام> ابن الأكفالي رحمه الله كان يقول قال بعد أن ذكر القصة قصة سلخه قال فسلخ رحمه الله وحشيت ابن وصلب رحمه الله صُرِبَا لأجل تمسكه بالسنة من ذا الذي يقوى على ما قوي عليه رحمه الله فلهذا يا أحبتي هذه الخاتمة نختم بها ويا الأخيرة ختم الله لنا ولكم بخير مرت معنا هذه الجولة في تقريرات سنية نعم تحث الممأ على لزوم السنة وعلى لزوم الأمر العتيق فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقد قال الإمام عمر بن عبد العزيز يوصي أحد عماله لما سأله عن الأهواء قال أما بعد فإني أوصيف بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وترك ما أحدثه المحدثون إلى آخر وصيته وقال الإمام بن حبان إن في لزوم السنة تمام السلامة وجماع الكرامة إن في لزوم سنته تماما كرامة وتمام وجيم... ج... السلامة وجماع الكرامة لا تضفأ سرجها ولا تضحد حجدها من لزمها عصم ومن خالفها ندم هي الحصن الحصيم والركن الركيم الذي بان فضله ومتن حبله من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد فالمتعلقون به أهل السعادة في, الع... في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل وأخيرا قال الإمام ابن قيم رحمه الله أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطل ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال فما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاث ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة وأن يقبضنا إليه غير مفتورين وأن يلحقنا بالصالحين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين